بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفَنَظْرِبُ عَنْكُمْ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْكُونَمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِ وَمَا يَقْتُلُ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا شَدَدًا مِنْهُ فَكَيْفَ كَانَ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَنَسْأَلَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 112. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاة كذلك تخرجون 113. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون اِذَا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخرق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحده بما ضرب للرحمن مثلا وظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الحصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شادتهم ويسألون 119. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما له بذلك من علم إنهم إلا يخلصون 110. أم آتيناهم كتابا من قبلي فهو به مستمسكون 111. بل قالوا إنا وجدنا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِنَا مُهْتَدُونَ وَكَذَٰلِكَ كَمَا أُرْسِلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا امْتَرِفُوا إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُونَ إِنَّا وَجَدْنَا بَأَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِن على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهداهم ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أنسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانتقمنا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 فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءه الحق ورسول مبين ولما جاءه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 114. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 115. ليتخذ بعض بعضا سخريا 116. ورحمة ربك خير مما يجمعون 117. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم ما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعيش عن ذكر الرحمن قيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 126. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 127. ولن ينفاكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 128. يُصْمِعُ الصُّمَّ أو تَهْدِي العُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ الْمُتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإن له لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون رحمان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِنٍ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاهُوا بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْنَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا واخذنا بالعذاب لعلهم يرجعون وضالوا يا ايها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك اننا لم نتدع فلما كشفنا عن العذاب اذاهم ينكثون ونا أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَتَابُوا بِينٌ فَلَوْ لَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعْهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قُومَهُ فَأَطَعُونَ كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قمت منه يصد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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْعُبَّةِ 1. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 2. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذابي Mereka datiyo, bagutetu, dan mereka tidak Al-Akhlaq. مسلمين، ودخل الجنة آتٍ، <أنتم> وأزواجكم تحبّرون، يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي النفس وتلذ الأعين، آتٍ فيها خالٍ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُرُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم لحق كارهون أم أبرموا أمر فإن مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكشف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 Barakah yang dimiliki oleh mereka yang memiliki negeri langit dan bumi serta antara keduanya, dan mereka mendapatkan ilmu tentang waktu dan mereka kembali kepadanya. Mereka tak akan mengatakan Allah, fanaa rufakon, fanaa